اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما بأصا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا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 إذ أوى الفتيات إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهئ لنا من أمرنا رشدا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 لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَيَقُولُونَ تَزَلَّلْتُمْ هُمْ وَمَا يعبدون إلا الله فأو للكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مفرقا وترى الشمس إذا طلعت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 ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبه باسط ذراعيه بالوسيد، لو اطلعت عليهم لو الليت منهم فراروا، ولم لقت منهم رعبا، وكذلك بعثناهم ليتساءلو بينهم.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 المدينه فالينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق من واليتلطف ولا يشعر نبكم احدا واليتلطف ولا يشعر نبكم احدا وَيَتَلَقَّى الْخَطْوَ وَلَا يُشْعِرُ نَبِيكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِذَا إن يَظَهَرُونَ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُونَكُمْ أَوْ يُعِيدُونَكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ يَجْعَلُونَكُمْ أَوْ يُعِيدُونَكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا بَدَا وَكَذَالِكَ اعثَرْنَا عَلَيْهِم لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّ هُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا Sayaqoolun tiga belas Rabbuham kelbuham, wayaqoolun lima belas Sadihuham kelbuham, raja man bilghayib, wayaqoolun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 ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدياني ربي عسى أن أهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع مَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَالَّذِي مَا أُحِييَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ هي منتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجها ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياه الدنيا ولا تضِعْ مَنْ أَوْفَىٰ نَقَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمرم يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن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 يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جن ثنتين من أعنب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع كل الجنتين أتئك كلها ولم تظن منه شيئا وفجعنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل Ntahu, wahyu, zalim untuk dirinya. Dia berkata, "Aku tidak berfikir untuk mengubah keadaan ini abad. Aku tidak berfikir untuk mengubah keadaan dan Tuilah Rabbil Ajudan, khairan minha muqalba. Qaulalahu sahabuhu, wahyuha waruhu. Akafrut bil ladi, khalqak min turab. Akafrut bil ladi, khalqak min turab. من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا Dahul tu jannah, kau kata, apa yang Allah mahu. Allah maha kuasa, tiada yang maha kuasa selain Allah. In darah, aku lebih dari kamu,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 واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فعة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق و خير ثواب و خير عقوبة لهم مثلا الحياة الدنيا كما إن من السماء كما إن من السماء تلطبه نبات الأرض، فاختلط به نبات الأرض، فأصبح هشما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا.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 وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاطِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ dia kan mina al jinn, fafasqo an amri Rabb. Afat takzunahu wa zurnyathu. Aulia amn duni, wahum lakum adum.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 فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موقعاً ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار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 وَمَا مَنَعَنَّا سَائِيَّ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ إِلَّا وَيَسْتَغْفِرُ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ إِلَّا أَنْ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 لَا يَأْخُذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى ابلغ مجمع البحرين أو امضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسياح حوتهما نسياح حتما فتخذ سبيلها في البحر سربا Fala maja wasa, Qal l-fatau, Atina ghad. Ana l-qad lakinah min safarnah. Hada nacba. Qal araite in awina ila فإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَدَّعِ فَارْتَدَّا عَلَى ارْحِمَ مَا قَصَصا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا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 فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقر إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قال أقتلت نفسا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 Fa la tucahbani, Qad belaht min ladunni, Azra. Fa tulkah hatta, Ida ataya ahl kraya, Ida ataya ahl kraya nis. طعاما اهلا فابوا فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا فيها جدارا يريد ان يقضى فاقامه قال لو شئت لتخلت عليه اجرا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 فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنيه فخشينا أن يرهقهما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 وَأَمَّ الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبَلُغَ أَشُدَّهُمَا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطئ عليه صبراً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 حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترات كذلك وقد أحطنا بما لديهم خبرات. ثُمَّ أَثْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا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 فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أتوني جبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين حتى إذا سوا بين الصدفين قاوم فخو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 فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكا وكان وعد ربي حقا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 ذكرى وكانوا لا يستطيعون سماع، أَفَحَسَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيَّ يَتَخَذُوا عِبَادِي مِن دُني. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل ساعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع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 جهنم بما كفروا وتخذوا آياتي ورسولي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جن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 فَدَكَ لِمَا تَرَى رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اعْمَلِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا